اللهم اغفر لي اللهم اجعلني يوم القيامه فوق كثير من خلقك من الناس اللهم اغفر لي ذنبي وادخلني يوم القيامه مدخلا كريما